غطاءك فتوصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَسْقُونَهَا مِنَ الْمَذِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَسْقُونَهَا مِنَ الْمَذِيدِ وَأُذِنَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غير بعيد كل أواب حفير من خشي الرحمن بالأيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب